هل يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ فَكُمْ أَكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَابُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَالَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّدِينٍ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ وَمَا أُضِلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ فَلَمَّا أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ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 مؤمن لك واتبعك الأرض